امنيه لغه لم تجادل براقا رغم الازمان عبق طالوا رايات الخفقات وتويتها وتتسالق لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد قلبه رحمه الله ونفعه وليك من علمه ورضي عنه قال أنواع فائر المضمري قال قال رحمه الله والمضمري اثنى نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت, وضربت وضربا وضربوا, وضربوا وضربنا أقول قد عرفت فيما تقدم المضمار ما هو والآن نعرفك أنه على ذي اشاره نوعين والله وذلك لانه اما ان يدل على متكلم وان ان يدل على مخاطب واما ان يدل على, على غائب ولل يدل على متكلمين يتنوع الى نوعين لانه اما ان يكون المتكلم واحدا وإما أن يكون أكثر من وحي الذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر وإما أن يدل على مفردة مؤنثة وإما أن يدل على مفنى مطلقا وإما أن يدل على جمع مذكّرين وإما أن يدل على جمع مؤنثين فيكون المجموع اثني عشر فبثال ضمير المتكلم الوحيد مذكّراً كان أم مؤنثاً ضربته ضربته أنا أضي هنا قلنا كل كلمة عندها معنى في العرب اختاروا للمذكر اختاروا الظلم والمؤنثة اختاروا لها كسر لأن الرجال قومون على النساء فلذلك المتكلم من واحد مذكرا كان المؤنثا ضربته وحافظته واشتهدته الثاني مثال الغنون المتكلم المتعدل أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة جنح ضربناها كان من يقصد إيسان يعظم نفسه ضربناه والله أخذنا ولا أكلنا ولا فعلنا هو وحد هذا المعظم نفسه ضربناه وحافظنا واشتهدنا ومثال ضمير المخاطبة الواحد المذكري ضاربت وحافظت واشتهدت ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضاربتي المؤنثة ما حافظتي واشتهدتي. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين او المؤنثين ضاربتما التي فيها التثنية المذكر المؤنث ضاربتما حافظتما اجتهدتما يجتمع فيها المذكر المؤنثين في التثنية ومثل ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحافظتم واشتهدتم. ومثال ضمير المخاطبات من جميع المؤنثات ضربتن ، حافظتن ، اشتهدتن ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب هذا الغائب في قولك محمد ضرب أخاه ضرب غير حافظ في قولك إبراهيم حافظ درسه واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت في قولك عند ضربت أختها وحافظت في قولك سعاد حافظت درسها واستهادت في قولك زينب استهادت في عملها عاشيا ومثال ضمير الأثنين الغائبين مذكرين كان أو مؤنثتين ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا أو قولك الهندان ضربتا عنها وحفظا في قولك المحمدان حفظا درسهما أو قولك الهندان حفظتا درسهما واجتهدها قولك من نحو قولك البكران اجتهدها أو قولك الزينبان اجتهدتا اجتهدتا وقام في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهن أو قولك الهندان قامتا بواجبهن ومثال الغائبين من جمع الموالذكر ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداء وحافظوا من نحو قولك ال تلاميذ حافظوا درسهم واجتهدوا نحو يقول لك التلاميذ اجتهدوا مثال ضمير غائب من جل الانام ضربنا انه يقول لك الفتيات ضربنا هذو وكذا حافظنا من نحو يقول النساء حافظنا الا ناتنا وكذا اشتهدنا لنا نحو قولك البلاد اشتهدنا وكل هذه الانواع ال12 السابقه تسمى الضمير فيها ضمير متصل الضمير المتصل يعني بالفعل غره با ضمير بالفعل الى اخره وتعريفه أنه الذي لا يبتدأ به كلام ضمير المتصر هو الذي لا يبتدأ به كلام يجي في الأخير ضارب طوب أو في الأخير في جزف هذا ضمير متصر مقصر على هذا وهو الذي يبتدأ به ويقعه بعده ومثال هذا وكل من هذه الأنواع الاثمائة عشر السابقة يسمى ضميره فيها ضمير متصر وتعرفه أنه هو الذي لا يبتدأ به كلام ولا يقع بعد إلا ولا يقع بعد إلا لا يبقاش بعد إلا في حالة الاختيار ومثلها يأتي في نوع الآخر من الضمير يسمى الضمير المنفاصل وهو الذي يبتدأ به ضمير المنفاصل هو الذي يبتدأ به مثل أنا أنت هذا من المفصل وهم الذين به ويقعوا بعد إلا في حالة الاختيار تقول ما ضرب إلا أنا يا يقع بعد إلا. ما ضرب إلا أنا ما ضرب إلا نحن ما ضرب إلا أنت ما ضرب إلا أنت ما ضرب إلا أنتما ما ضرب إلا أنتم ما ضرب إلا أنتن ما ضرب إلا هو ما ضرب إلا إلا هي ما ضرب إلا هما ما ضرب إلا هم ما ضرب إلا هن وعلى هذا يجري القياس وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأسع من هذه الإشارة في باب المرتد والخبا لقد قلنا إن انا مثلا نعرفوا اللي هي اسقطه لا المتكلم هو ضربته كيف نعرفوها ضربته ضربته ضربته في, في الماضي ضربته في, في, في الماضي صح بنيع هال... الشكون حل الشكون في محل والتيء شنو طب متوسط يعني الشكون وتيشي في محل راجع راجع ها حبيتوا مش واحد ومثال لمن المتكلم المتعدد والواحد الذي عظم الأساسية ونزيله على مجلزة ضارب لها لا يعني كيف نعبوها ضارب ضارب فعلم اهي بمي الفتح ضارب ضارب ضارب ضارب ايه اه ايه ايه ايه ايه اه الالف هنا هنا فعل ضامير متصل في محل رفع فعل ببني في محل فعل ما هي راك فيها كذلك استهدنا كذا تعبها سيان راح استهدنا كهدنا استشهاد في الماضي لبني رحمت هذا سكننا ماشي بتهدم في في الماضي لبني عد السكن ونا ضمن مخطط في محل بني عس المتز و منها الضمير المخاطب الواحد المذكر ضربت ضربت الماضي مبني على السكون ضمير متصل في محل رفع مبني على الفتحه في محل الفتح. الفتح. الفتح. في محل رفع فاعل حافظتها كده ليك اشتهدتها على واحد ومثال ضمير المخاطبة الوحدة المو أنها ضارب تي ضارب تي ضارب تي ضارب تي ضارب تي ضارب ضمير متصل مبني عن الكسر في محل رفع مبني عن الكسر في محل رفع صح صح ايه مثلنا لغير المخاطبين الاثنين المذكرين والمؤنثين اذا ضربتما في الماضي المفروض على السكون وتوما هذا شيء مبني على الفتح السكون في محل رفع فاعل ايه فاعل وهناك النحاة تختلف ضربه ضربتما هل التهي هذا هو ضمير أخلاص أو النيم اللي هو الأليف ضربتما هل يكون هم في زوج أو غلل لا لا وحفظتما اشتهتما ومثال من المخاطبين جميع الذكور ضربتهم طرفنا في الماضي نبدا نشوف شي التم التم اي تم تم السكون في بلاصها خفيفه والين التاء هي اللفظه تاء بدار رب ومين علامه التنوين مين عليها التنوين ايوا هاذا التم وحافظ التم كذا ليك درتو الماضي اللي قلنا في مين حافظ عماد الالف هذه دليل صح نعم اي طيب ومن المخاطبات مين جمل المؤنثات غارب ثاني فعل ماضي مرفوع بالياء السكون تو تو تو تو تي يعني ت ضمير على, على الضمه بما حل يرفع لن ننديشو جيد ايه هذا متنشفه هاف ات ناش تحت لا كذلك مثل ضمير الوحده المذكر الغائب مرما هنا في الماضي يعني ايه هذا وكل هذا مين شيكو اخ اخ شكون هذا اللي ضرب اخ اخ اخ لا محمد النبي حل لي تبع النطول ايه مستخدر. مستخدر. دو دو أخاه <تصفيق> يا ودي محمد هذا اخوه هو <تصفيق> الاخو شيخ تاع عبد محمد هذا وكانوا غير ما برك ونسكتوا واش يعني هذه الظلم يعني الفا مش غير مشجر تقديروه طب غرابه يلعبوه معانا هذا بروبليم تايفي اذا <سحح> ابراهيم حافظه درسو قال بواكل ابراهيم ابراهيم متجدد مرفوع على التراب هذا تاريخه ها هي حافظه في الماضي من يعني الفتح ماشي مجيود عندها نظام توسي عامل تصريف الربوع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 كيف أمتاز يا عشي؟ أخير جوني في حدية بمحنان مع الخبر المبتدى هو إبراهيم صح إنه فين خبره؟ هي اجتهد في قلبك خاليد اجتهد في عمله خاليد المبتدى مرهوان ترميل مطار عادم اجتهد في عمره في عرفته يقولون أن أبو من المصطفى تقديره الله يعني انا فوجدت هذه مم. علي علي عندي مجرور مجرور كسر دائره الاثوبتي وعشان كسرها متصل غير متصل بدايه الكسر من الفعل الفاعل في محل خبر خبر مبتدا مساعد مشان يساعد المثال الضمير الواحد المؤنث الغائبه ضربت, ضربت الماضي مبني على دارة دارة عن الفتح وال هي ضمير متصل في والفاعل ضمير مستاتر تقديره الهيئة أخت نفعود به مرفوع ما نصوب عن النطبية فتحة الهاء وهو, وهو آه مضاف, مضاف والهاء ضمير متصف مبني على السكون في محل جر المضاف إليه والخبر آه جنة فعلية من فعل وفعل والخبر من قبل بنحركها <تسجد> سعاد و... سعاد حافظ الدرسها جيد مرفوع بالضم الظاهر على اخيره حافظ في الماضي مبني على الفتحه هذا فتح التانيث درس الدرس والفاعل من ومن اللي فاعل ضمير متصل مستطيل ضمير مستطيل تقديره هي فدرس نفعول به نشوف باش تحال وعلاش نشوف باش تحال ضمير <مضح> <وهو> مضاف <مضح> <مضح> وها مضاف اليه ضمير متصل مضاف اليه مبني السكون في محل جر مضاف اليه والخبر طب ظهوره يعني دينا فعليه اه ها غيرت دال صحه انا ضامير الضامير انا واش المستافر باله المستافر الجواز هو وجوبا وجوب الهجه الجواز جواز لا انا ماشي آه. آه. زينبو اجتهادت في حملها زينبو مبتدأ مربو في جتهادت في عماضي مبني على الفتح والتع علماء التأنيف والفاعل ضمير مستطير تقديره هي في حق وجر علماء لي اسمه جرور وعلامة مجرور الكسرة وهو مضاب الهاب ضمير مستطير متصل, متصل. ده مبني ده على الفتح في صنا على على السكون في محل جر المضاف اليه والخضر جمله في اعراب في محل رفع الغائبين مذكرين وكنا وثتين ضرب ضرب أي محمدان ضرب مكان محمدان يبتدئ مرفوع كسر مرفوع بالدليل نون ما كيش نيات والنون نيه بكيت والنون شنو؟ والله درا درا تيرا دي اللي بناء على الفكر بالالهه ضمير مستتر تقديره المتص ضمير مستتر د بني سوكو براسو كي الله يا تكسكرنا هذا الربيه المنصوبه اثنين تحضر هذه خبر الجمله يعني جمله يعني الهنداني ضربته عاملا هنداني مبتدا مرفوع <تصفيق> <بالأليف> اها <تصفيق> في بيت في هذا طبعا تبعت هذه انا مثنى والنون عوض عن في الاسم في قاضي ابن علي الثالث والثاء ضمير متصل بالتر تصديت النيزه بتاعه والثاء على الثاني ضمير متصل انتي حره فعلا ننتني على السوق المتصل قاعد يحره فعلا وعاده عامل الامر به من صوره الاسبوعين بتعارض على زين في الجبديس محمداني حفيظ محمداني مبتدا مرفوع بالضمه بعدين بشوف بعدين برفع السكون الالف النون نون المسنده هو وضع التنوين في الاسم المنصرف حفيظه فعل ماضي مرفوع ما صوت ما على الفتحه فتح مبني على الزر ضمير متصل الضمير المتصل مبني على الضم على السكون و... في محلي ظاهره الترفع في محليه فعل في محلي درس مفعول به نصوب بزذه الظاهره الاخيره وهو وهو مح وهوما مضاف, مضاف, هو مضاف, هو مضاف, إلي دهبير. دهبير مضاف اليه طبيعي متصل مضاف يا سكون يعني السقوط والجمله في محلي م. في محله ديماك تجربوا في محل جربة المضافة إليه والجملة فعالية في, في محل رفعه خطر محين محين البكراني جدوا البكراني اجتهادتها اجتهادها البكراني مرفوع تبطل وعند رفعه الأليف لأنه موثنى عبر عين في الاسم وانا اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد في النار يبني على الفتح وانا اه ضمير الديم ضمير المتصب مبني يبني على السقن في محدة رفع والجملة والجملة في محدة رفع خبرون وانا خبر. اه وانا اه هو أو اوريكه زينب ان اجتهدت زينب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه جاء بعض والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد اجتهد هذا فعل ماضي من على الفتح ت ضمير هو علامه علامه تاني الألف ضمير منتصل مبني على السكون في محل رفع فعل <تصفيق> والجملة فعلية من،, من فعل وفعل يرفع من رفع الخبر <تصفيق> ومثال ضمير الغائبين من جمع الظكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم قالبوها كل من الأول ومثال هذا ضمير الغائبين من ضربوا في الماضي مبني, مبني مبني على الضم مبني على الضم دول. الضم دول. الضم هذا مكشي مدور مدور مدور مدور جمع مدور مدور مدور مبني على السكون محرم مبنى حلية رب حفاعل مدور فارق وعداء أمر منصوب الفتحة الضائرة على الأخيرة ضم فبه موضاف ومضاف ومضاف ضم مضاف اليه ضمير متصل مبني على السكون يبقى ح ندير رفع فاعل ندير ح ومضاف اليه والخبر جمله في, في عليه وحافظوا يعني النحو قبل التلاميذ حافظوا دروسهم فلانيه مبتدأ مرفوع علمة رفعه الضمه حافظ فعل مرضي نبني على الضم والو ضمير متصل في محل رفع فعل مبني عن السكون في محل رفع فعل والآلف فارقة دروسة مفعول به منصوب علمة نصبه الفتحة وهو مضاف وهو مضاف هم ضمير متصل نبني على السكون في نحل جرى المضاب إليه والجملة من فعل المتاعة في رفع خطر اجتهدوا من نحو القبل كالتلاميذ اجتهدوا التلاميذ المتذمروا على التربية القضائر على خياله اجتهدوا اجتهدوا اجتهدو. فعل راضي مبني على النافذ و... مبني على النافذ ومبني امم الضمير ما تصبب يعني سكون من اين الفاعل والالف الفاعل والجمله وجبني فعليه في البحر هاي عادوه هنا الفتهيه تو مكتد مرفوع على الضمه ضرب ضرب في الماضي مبني على السكون ن ن نسبه انما هنا هم ضربنا مبني على السكون على اتصاله بنون النسبه ايوه صح والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل عادوه نفعل به منصور وعنمت نص به الفتحة وعنمت نص به الألف عدو عدواتي عدوة عدوة, عدوة عدواتي كسرة, كسره. نيابة عن فتحة كسرة نيابة عن فتحة جمع التأني وعنم المنزل وهو مضاء وهو مضاء هين هين هنه متصل مبني على الفتح في مبني على الفتح في محلي المضاقلي من, المضطلي. م على جو... من ولي عكس ونقول لها عامل مبني عكس محجر مضاقلي ونن على التأم على التأم وجوه وجوه في الكل رؤية في محل رؤية من عكس وش ني ويهير هن من العباد الحو على عكس <تصفيق> النشاء حافظنا أمالات هنا النشاء مبتد المفوع عندما ينمضى لعناثين حافظنا حافظنا في أمار بنية على السكون ونن ننسوا tambije, tambije, tambije tasasi. Benya. Benya. Benya al-9 fi al-harf al متصم وابنين على الخص وابنين على اسم محل جراء مضافي ونو ونو ونو ونو ونو ونو ونجيونا نجيونا تعليف محل محل وكذلك اجتهدنا من نحو قبلك البنات واجتهدنا بجنو يكون فائع مصور بضم الظاهرة الأخير اه مكتد مصور بضم الظاهرة اشتق فعل ماض مبني على السكون وفي ما اتصل به ضمير اتصاله به ضمير نسوه ونون نسوه على الفتحه في على الفتح في محل رفع فعل من فعل مساعد من فعل مفعال في محل خو <سؤال> اه واطوب الى الله وندعك سبحان الله ما كانت نعزه تامه العالمين باب الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا وظاهرا يأتي ويأتي مغمرا كالصاد ديل واشتريت أعفرا ан лаха ава